وعلموا أن ما غملتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وله القربى واليتامى والمساكين وبه السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا والله على كل شيء قدير إذ أنتم في الدنيا وهم بالعروة القطوى والركب أسفل منكم ولو تراعتم لو اختلفتم يذلك من هلك عن بينة ويخيى من خي عن بينة وإن الله سميع عليم إذ يريك الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازلتم في الأمر ولكن صلى الله وسلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقلل Wij don't no. no. بآل فرآن والذينا قبلهم كفروا بآيات الله فأقدروا الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب أن عملا على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سيء عليم كذب آل كذبوا بآيات ربهم فأهلتناهم وكل كان إِنَّ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عالت منهم ثم ينقضون عزهم فَمَنَّهُمْ فِي <تصفيق> الْخَوْب فَشَرٌّ بِمَن لَهُمْ لا الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجبون ويعذون. والف بين قلوبين لو انفقت في الأرض وَوَنَصْرُهُنَ لَئِكَ بَعْضُهُمْ أَهَمِنَاءُ أُبَهُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يُؤَاخِرُ مَا لَكُمْ هُنَّ من, مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ مَا يَمُوءُ والذين كفروا بعضهم أرض يا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفتاة كبير والذين آمنوا وغادوا والذين آروا نظر أولئك هم المؤمنون خطا لهم مغفرة ورفق والذين آمنوا من بعد وادر وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْضُ وَغَادَرُوا وَجَالَدُوا مَاكُمْ فَاغْنَائِكَ مِنْكُمْ وَغْلُوا الْأَرْخَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضراءة من الله ورسوله إلى الذين عالتكم من المشركين فسيحوا في الأرض أرباة اشهر واعلموا, واعلموا أن اي الله مذل وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِدِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ فاذا انسلخ الاسر الكتب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفظوا وقعدوا لهم كل ما فَإِنْ فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وإن أخذن المشركين استجارك فأجنه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون I'm are فَأَظْهَرُوا الْآيَاتِ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّكَ كُنْتَ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَرَدٍ عَظِيمٍ وَقَالُوا فِي جِيدِهِمْ تَقَاتِلُ أَيَّمَةَ الْكُفْرِ تَجَنَّبْنَ فَاللَّهُ حَقًّا أَن One والله لا بالقوم القوم الظالمين الذين امنوا وما دروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه One one, <laughs> والذن وقالت اليوم غيرون من الله وقالت النصارى المسيح بالله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل اتقضوا أحبارهم وربانهم أربابا من ذوم الله والمسيح من مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلى منه ويقبوا لا إله إلا هو سبحانه من الأقمار والربان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن يأكلون الناس سبيل الله والذين يكذبون الزلف والفضة ولا سبيل الله فبشر بعذاب يوم يؤمن عليها في نار جهنم فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَقَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَا مُتَكِلٌ إِنَّمَا النَّجِيَّةُ لِيَادَتٍ فِي الْقُفْفِ يُظْلِمِ الَّذِينَ كَفَرُوا alone. <laughs> والله على كل شيء قدير الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين اذهما في الغار إذ <تصفيق> اذ كلمه الله هي والله, والله عزيز حكيم يخلفون بالله ان لهم <متسجيل> والله عليم بالظالمين لقد ارتبوا الفتنة من قبل وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظلغ الله ومنك لهم ومنهم من يقول أذلي ولا تسكن ألا في الفتنة سطط وإن ذهن من محيطة بالكافير إن تصلك غسنة تتقه وإن تصلك مصيبك يكون قد أخذنا أمرنا من قبل وهم وانفرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلن ونحن, ونحن تربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربطوا إنا ما كن متربطون قل أنفقوا طررا أو كرا لن يتقبل وما منعهم أَن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كبروا لا ترجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كرفعون ويحلفون لله إنهم لو يجدون منجا أو مظارا أو مذغلا ولاو إلى جوارهم ينفون ومنهم من يلبك في الصلاة فَإِنْ أُقُومٍ منها فَإِنْ No, no, no. no, no, no. الله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو ورزن قل رزن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسولكم يخلقون يحب بالله لكم ليرضوكم والله ورجونه أخرق أن يرضو إن كانوا مؤمنين. ألم نحذر المنافقون أن تنزل عليهم شرط تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله يخرج ما تحذرون قل استهزئوا ولئن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَكُورُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِمْ كُنْتُمْ تَسْتَمْزِئُونَ لَا تَعْتَبِرُوا قَلِ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِلْمَانِ we are no. قوم كم كان اولئك خابطت امان في الدنيا والاخره ولائك هم الخاسرون الم يتقين نبو الذين من قبل قوم عاد وقوم ضالين وقومه بالواغين واقام مدين والمقتفك اتتهم فلون بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمغروف وينهون أن ينكل ويكيبون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجني من تحتها الأنهار طالدين فيها ومساكن ومساكن طيبة في جنات عبد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوض يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واطلب عليهم ومروانهم جنا وبئس المصير يحبون يحب. لله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وما نقضوا إلا أن أغناه الله ورسوله من صدره فإن يتوبوا يكون خيراً لهم وَإِن يتولوا يعزرهم الله وذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما وفي أم من عاد الله لئم آتانا من فرضه لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آت لهم من وتولوا وهم فأعقبوا هفاقا في قلوبهم وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا أرجع إنما أشدوا حرا لو كانوا يفترون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فان رجعك الله الى خائفه منهم فاستاذنوك بالخروج فقم لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا وتدهق داءا فقوم كافرون وقال الذين كذب الله ورسوله سلقيب <تصفيق> سلقى <تصفيق> الذين كفروا منهم عذاب أليم لن تعلق عفاء ولا على الموت ورسوله ما على المخسنين من سبيل والله رفور وقيم ولا why